إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار وَيْلٌ لِّلثَّوَائِرِ إِذَا نُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سجرت تُوصُولُ إِلَى بِأَيِّ قُتِلَ وَإِذَا وَقُفُونُ شُرُضٌ وَإِذَا السَّمَاءُ كشطت وَإِذَا الْجَعِيْمُ سُعِيْرَتْ وَإِذَا الْبَنْتُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَحْضَرَ والليل إذا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صار وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا